الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رمب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سيوا طلبنا ان امتع عليهم وهي المخضوم عليهم ولضلين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.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 أجوهن فريضا ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريض إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ياكح المحصنات المؤمنات فإما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحون بإذن أهلهن وآتوهن أجوهن بالمعروف محصنات غير أفو محصنات غير مسافحات ولا متخدات أخداد فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصمعوا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ان يبين لكم وينبيكم سنن الذين من قبلكم وياتوا عليكم, عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم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 بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تغاضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصنيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إذا تجتنبوا كما رأيه ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلهم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على معرد لحجال نصيب مما اكتسموا وللنساء نصيب مما واسألوا الله من خضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكلها جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيمهم إنهم اللَّهُ لَا كُن لَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَغِيدًا أَخْرَجَ ٱلذُّكُورَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِن أَمْوَٰلِهِمْ فَٱلصَّٰنِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ دَخَافونَ نشمسَغ نفَعطُون فج وَحج في <تصفيق> المَضاجعضَمون فَإِن أأَطلَكُم فَلا تَمَغُلَهِ نسَبين إِ الله كَعَكَمه فإنْخفُْمْ شقاقََمِ مَا فَم تعكَمَ ان غني عن يورنا وفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا وعبد الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربه والجاهد القرمى والجاهد الجنوب والصاحب بالجاب ومن السبيل وما ملكة أيمانكم إن الله لا يحب من كان مخلانا فقورا الذين يبخلون ويؤرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين على من مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قهينا فساء قهينا هذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما عزقهم الله وكان الله بهم أليما إن الله لا يظلم مثقال ذهوه وإيانا تكوى حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجراً عظيما فَكَيْفُ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتِهَ بِشْهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ أُلَامَاءِ شِهِيدًا يَوْمَئِذِي يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرًا وَصُّوا سُوَّلَوْتُ سَوَّى بِهِمُ أوووت سوَ مِهم الأوْ وَ يتبون الله حيدنا تغم الله منَّ و منِ تَ اليا